بسم الله الرحمن الرحيم 122. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 124. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أزل السكينة في قلوب المؤمنين فِي السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم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 وَكَانَ وكان ذلك عند الله فوزا أظيما 122. ويعذب المنافقين والمنافقات 123. والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد جهنم وساءت مصيرا 122. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 123. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 111. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقفروه وتسبحوه, وتسبحوه بكرة وأصيلا 112. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم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 119 بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا 110 وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا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 119. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا 110. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 111. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا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 117. ومن يتول يعذبه عذابا أليما رَضِيَ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا 111. ومغالم كثيرة وَكَانَ وكان الله عزيزا حكيما اللَّهُ وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم 111. وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما 112. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغضب بهم الكفار.